وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ظَلَلَ ضل ضَلَالًا بِينَهُمْ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَ اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَ النَّاسَ الله احق ان تخشى فلما قضى زيد منها زوجنا لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج في أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرى وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له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 فَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا